وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا وَرَأَى لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَن حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَجُوجُ وَمَأْجُوجُ وهم مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَمِنْ سُدٍّ وَكُنْتَ رَأَيْتَ الْوَعْدَ الْحَقَّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا وي لَنَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنَ الذِّكْرِ أَبَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّ نُكْم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن صَوَّبَ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَادُونَ لَوْ كَانَ أُولَئِكَ لَوْ فِيها خَالِدُونَ لَنُغْم فِيها زَفِيرًا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ